Nar, nar, nar nah. الخيمة واسمة عار والطفلة تصرغنا <تصفيق> نار نار نار نار نار نار نار نار لا تدخل لمن تتم بالفرار لمن تتم بالفرار لمن تتم بالفرار بلادنا دمار قداسها تتآب يسبونها الوقعار يسقونها المرار يسقونها المرار يسبونها الوقار يسبونها المرار يسبونها المرار فسادهم اعصار بالليل والنهار فسادهم اعصار بالليل والنهار فرأى فالصحوة يا أحراق الخيمة وصمت عار والطفلة تصرخ نار الخيمة وصمت عار والطفلة تصرخ نار نار نار نار نار نار نار نار لا طبصار لمن اتتم بالفرار لمن اتتم بالفرار لمن اتتم بالفرار ولا من قطّال فالويل قد شد بالاغلال وصافد الأبطال وصافد الأبطال ولا من قطّال فالويعل للأنذار قد وصفد الأبطال وحرّم القتال فخيّب الأمان وحرّم القتال فخيّب الأمان فربنا المتعال فصحو يا أحرار الخيمة وسمت عار والطفلة تصرخنا الخيمة وسمت عار والطفلة تصرخنا نار, نار, نار الثقلة تطلب سار لملتهم بالفرار والثقلة تطلب سار لما بالفرار لملتهم بالفرار لملتهم بالفرار قد شادنا الحنين لبدر أوح الطين لخنفته أو الأن أو, أو فاتحه المبين أو فاتحه المبين قد شادنا الحين أو حطين لخلقي الأمين أو فاتحه المبين أو فاتحه المبين وعيشنا مهين وشعبنا سجين وعيشنا مهين وشعبنا سجين فربنا المعين فصحوتي يا حراء الخيمة وسمت عار والطفلة تصرخنا الخيمة وسمت عار والطفلة تصرخنا نار نار النار النار